ومالي لي كلما أوثقت أمرا تجاذبني من الشك طلال ومالي لي كلما قومت كسرا هشم الليل جبري ونوال أيها الحائر في دلجته ما أبقت الدنيا لمثلك مما منال